لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله اللهم قو ون وني الحمد عن استغ ان يجعل بيننا وبين الذين عاديتهم من م ود والله قدير والله غفور رحيم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم, أن تبروهم وتقسطوا إليهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَانكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَيُظَاهِرُونَ عَلَىٰ مَا لَا يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَهُمُ اللَّهُ مِن قَبْلُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ رجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَاوُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مُؤْمِنٌ الم... داخينوهن طاغوا اهلوا بيمانين فان علمتمون مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لهم حل لهم ولا أم يحل وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَأَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا الَّذِينَ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَأْكُمُ بَيْنَنكُم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَّا الْكُفَّارُ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا لَهُمْ نَهَبًا أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم بي